بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أنذرتكم النار أنذرتكم النار, أنذرتكم النار. خوف النار يسهر العيور ويمكي الجفور تذكر <تصفيق> عبد الله خوفك ألا تخاف رهبك ألا ترهب حذرك ألا تحذر ألم تسمع صلى الله عبد ودل لهم <تصفيق> من فوقهم ظنل من الن لحدهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والله لو علمت النار لما استطعت ان تنام ولا ما استطعت ان تطعم طعام انظرتم رسول الله يخاف النار رسول الله يخاف من النار ويخاف من عذاب الجحيم ويقول لو ياخذني الله لو ياخذني الله بما كذبت هاتان انا والمسيح ابن مريم لعن ثم لم يظلم صل الله عليه واتم وائتاه يا مغرور من دنيا الاثام في بدايه رحلة النار تنطلق تلك مملوئة بالعذاب والهوام والبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلال إليك تيت الرحلة المهلمة المملوئة بالأحلام والألام رحلة النار والذلة والمهامة النار النار النار, النار وإلىك يا مرور منك انظر انظر طريقة الدخول إلى جهنم يلقى في جهنم يضرب في ظهره فيزحف على وجهه يكفل بالحديد حتى لا يدد شيئا يتقي به جهنم إلا وجهه, إلا وجهه أهل النار. والله لا يقفون على أرضي إلا نار ولا يأكلون طعاما إلا نار ولا يشربون ماءا إلا نار ولا يتنفسون هواء إلا نار ولا ينظرون الى سماء إلا نار أهل النار, أهل النار. النار, النار عبدالله الى اين تذهب اذهب الى المصير الى اين تذهب اذهب الى النادي لا يطيق هواء حار تستخدم المراوح وتكفات لا يطيق حر الشمس ويذرع الاشجار ويجلس على صوات الانهار النار النار النار, النار جهنم عذاب عجيب وهو أن النار تنسي في الجسد قطعة قطعة حتى لا يبقى في الجسد كله إلا الروح والقلب حتى إذا نسف القلب عاد الجسد كله كما كان ليذوق العذاب هذا هو حال أهل النار اخسأوا اخسأوا فيها ولا تكلموا اخسأوا ستأفهم ولا تنطق أنسنتهم ولا تتحرك شفاتهم ولا يبقى لهم إلا الأنين انظر إلى هذا العذاب الاخير وهم لا يستطيعون أن يتأوه أو يعبروا عن ألمهم وحسنهم وحسراتهم فلا يستطيعون أن يقولوا كلمة آه فلا يسمع لهم إلا الأنيم وتبكي عيونه بدموع حار فجري في خدودهم فطصنا حفرا كالأنهار لو أرسلت فيها السفن لجرت أنظرتكم النار يوم نقول الجهنم هل انت لأس وتقول هل من مبي رحلة اليأس الأخير لأهل النار سيرتحلون رحلة مليئة باليأس كلها, كلها قنوط ويأس لا مخرج لهم منها أنظرتكم النار يا لها من عاقبة وخيمة لمن كانت نهايته النار أنظرتكم النار يصفها لنا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري أما الآن فتهديكم تسجيلات الحبيب الإسلامية هذا الإصدار المتميز مع فضيلة الشيخ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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأنتم خير عوين على الخير ومن يذكرنا بالبر فباجتماعكم سحل المجالس وتتنزل الملائكة هذه المجالس الطيبة التي تعطر بذكر الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم تلك المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولنا ويصلح عملنا وإن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع أحبتي في الله تلك هي الحلقة الثانية من حلقات الدار الآخرة تحدثنا عن رحلة الموت والدار الآخرة والسفر إلى الله حتى الوقوف بين يديه وحسابه لعباده مررنا بالبرزخ والموت ثم البعث والنشور ثم الوقوف في أرض القيامة حفاة عراسا غل دانية من الشمس من الرؤوس العرقون يغرق الناس تنصهر جلودهم ولحمهم من جدة الحر يوم بخمسين ألف سنة قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم طرونها تذهل كل مرضاعة عم أربعة وطبع كل ذات حمل حملها وترى الناس تكار وما هم بتكار ولكن عذاب الله شديد ميزان لا يخطئ متقال فره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى كتابه لا يفرط في صغيرة ولا كبيرة انظر إلى الذين رأوه قالوا يا ويلة من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقوف بين يدي الله سؤال ونقاش ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشم منه فلا يرى الا قدم فينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه اتتق النار ولو بشق تمر انار النار, النار تلقاء وجهه فراط ممتد ضح ضمذل احد من السيف وادق من الشرر وتحته النار سبحان الله العظيم تحته النار نعم حساب كل ما في هذا الوجود سيكون مع الله ضده وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حبيدا انظر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم تمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون يوم عظيم هذه الحلقة الثانية من حلقات الرحلة إلى الدار الأفرة وهي أول نتيجة من الحسابة فنتيجة الحساب إلى اثنتين إلى ثالث لهم إما إلى جنة أبداً وإما إلى نار أبداً نبدأ أولاً بالنار عذابها ووصفها وما فيها لما نبدأ بالنار أولاً لأن ما منا إلا وتيرى النار يوم القيامة نمر عليها أولاً لن يدخل أحد من الجنة إلا أن يمر على النار أولاً قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننزل بما اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا دخل عبد الله في رواحة فوضع رأسه في حجر مراته ثم بكى فأرادوا أن يسكتوه فبكى حتى أبكاهم فلما تكت قال ما يبكيكم قالوا بكينا لبكائه فلما تبكي قال فذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها تسيع فقد وعدت بالورود ولم أوعد بالخروج مع من سيقرد لما نبدأ بالنار ووصفها لأنك ستقف بين يدي الله يحاسبك وأمامك النار ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمت ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا من تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق طمرة لمن نبدأ بوصف جهنم لأن من أمن من عذابها فقد نجأ عليك أن تغرب منها قال الله عز وجل فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد للإيمان بالنار فضائلا وللخوف منها ميزات وشمائل من فضائل الإيمان بالنار دخول الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه في الصحيح من شهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن أيته عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم ورحم منه والجنة حظ والنار حظ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الإيمان بالنار يجعلك خائفا من الله ونتيجة الخوف من الله الأمن قال الله أز وجل لا أجمع على أبدي أمنين ولا خوفين من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة الخوف من النار يجعلك صاحب همة عالية في العمل الصالح قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج أفرع بابر بالعمل الصالح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل قال سفيان ابن علينا مثلت نفسي وكأن القيامة قد قامت وكأني رأيت الجنة فأكلت من ثمارها وشربت من أنهارها واستمتعت بحورها فبينما أنا كبالك إذ مثلت نفسي في جهنم آكل من زقومها وأشرب من حميمها فقلت لنفسي أي الجزائين تريدين قالت أعوذ إلى الدنيا فأعمل صالحا قالها أنت ذا في الأمية فأعمل الإيمان بالنار وخوف عذاب الجبار من صفات الأبرار ها هو إبراهيم عليه السلام وهو يقول رب فلا تخذني يوم يبعثون وقال الله لرسوله قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم بل والملائكة المقربون رأى رسول الله مكايل وكأنه كالحلس البالي كأنه خرقة بالية فقال لجبريل ما له قال لم يزل هكذا منذ أن خلق الله النار يخشى أن يلقى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوقف النار ويقرب منها يده ثم يقول هل لك على ذلك صبر يا عمر سمع آية من كتاب الله إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواطع فوقع مغشيا عليه يعاد في بيته شهر عبد الله بن مسعود مر رضي الله عنه على رواس الرجل الذي يسلخ رؤوس الماشية بعد ذبحها فرأى الرؤوس وقد وضعت في النار وتقلطت شفاتها وظهرت أسنانها فبكى قالوا ما يبكيك قال تذكرت قول الله تلفح وجوههم النار وهم فيها تالحون ومر يوما رضي الله عنه على حداد فتطاير الشرر فأغشي عليه فلما أفاق قال تبكرت قول الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر خوف النار يثهر العيون ويمكن جفوم طمعا في رحمة الله عز وجل عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها كان عمر بن عبد العديد رضي الله عنه لا ينام يقوم الليل ويبكي فقالت له ابنته يا أبتي ألا تنام, يا أبتي ألا تنام قال لها خوف النار لا يدع أباك ينام خوف النار لا يدع أباك ينام ياشي إن الله أدى وجه خوف عبادها الذين يعرفونه ويعرفون قوته وقدرته أبان لهم الطريق أوقفهم على الباب تهل لهم السبيل خوفك ألا تخاف رهبك ألا ترهب حذرك ألا تحذر ألم تسمع قول الله عند وجل ذلك يخوف الله به إبادة يا عبادي فاتقون جاء أناس إلى عثمان عبان وقالوا يا أمير المؤمنين إنا نجلس مع أناس يخوفوننا الله حتى تكاد قلوبنا تطير حتى تكاد قلوبنا تطير من شدة الخوف قال لأن مع أناس يخوفونكم حتى تبلغوا مأمنا خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم حتى تبلغوا مهوفا النار خلقها الله عز وجل عقوبة للعصار ولا يريد الله لك المعصير خلقها للكافرين وحذرك الكفر أحماها للمشركين ونهاك عن الشرف هل تريد؟ رحمة هي خير من ذلك هل تريد رأفة هي أعظم من ذلك ألم تسمع قول الله عز وجل وهو يخبرك أن هذا التحذير وهذا النذير إنما هو من رحمته وإنما هو من رأفته ألم تسمع قول الله عز وجل الذي يمتلئ رحمة ورأفة وهو يقول ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالأداء لأنه روض بك يحذرك نفسه وعدابه يحذرك نفسه وعدابه أتدري ما هي النار والله لو علمت النار لما استطعت أن تنام ولما استطعت أن تطعم طعام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الجنة والنار فما رايت مثل يوم قط لو تعلمنا ما أعلم لبكيتم كثيرا لبكيتم كثيرا ولا ولبحثتم قليلا ولم استمتعتم بنسائكم على الفرس وكان يقف صلى الله عليه وآله وسلم كالراء الشفوق وكالأبي الحنون الذي يقاف على أبنائه جهنم يقف على منبره وهو ينادي بأعلى صوته في أصحابه ويقول لهم أنذرتكم النار ويشيح بوجهه يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى يسمعه من في الصوت النار إخوة تعالى. النار موجودة الآن النار قريبة قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب لأحدكم من شراك له والنار مثل ذلك النار راها رسول الله فهي الآن موجودة وهي الآن مخلوطة قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار في عرض هذا الحال رأوه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وكان يتقي شيئا بيديه كأنه يتحاشى شيئا يقافه قالوا ملك يا رسول الله قال أريت النار عرضت علي النار في عرض هذا الحال رسول الله يقاف من النار ويقاف من عذاب الجبار ويقول لو يؤخذني الله بما كتبت هاتان أو قال هاتان أي أصبعيه لو يؤخذني الله بما كتبت هاتان أنا والمسيح ابن مريم لعذبنا ثم لم يظلمنا لعذبنا ثم لم يظلمنا صلى الله عليه وآله وسلم بل كان يقاف من عذاب جهنم في الدنيا قبل الآخرة فكان إذا رأى غماما أو غياما يتغير لون الهواء يقبل ويدبر ويسفر لونه ويتغير أمره فيقول يا رسول الله ما هو إلا الغمام من الذي يخيفه قال إنه قوم قد ويدوا بذلك ورأوه غماما وكان فيه عذابهم النار الآن موجودة ولها أبواب تفتح وتغلق وتتنفس فينا نحن الآن في الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار إذن هي مفتوحة أحد عشر شهر مفتوحة على مصرائها النار تتنفس فينا تبعث إلينا من حرها ومن زمهريرها الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت النار فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأدنى الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فإذا رأيتم الحر قد اشتد فإنه من حر جهنم فاستعيدوا بالله من حرها وإذا رأيتم الزرق قد اشتد فإنه من زمهرير جهنم فاستعيدوا بالله من زمهريرها النار الرحلة إلى النار رحلة مملوئة بالعذاب والهوان والبعد عن الرحمن إليك تلك الرحلة المملمة المملوئة بالأحزان والألام والذلة والمهانة النار تبدأ رحلتها من الموت فإذا جاء الموت فانزل الملائكة تبشر صاحب النار بالنار لا تمهله فإنه في نار منذ أن قبضت روحه يكفنناه بأكفان من النار فإذا طال إلى الله طلبه الله لا يدخل السماء لا يدخل هذا العبد السماء ثم إذا نزل إلى القبر يورض عليه مكانه من النار بكرة وعشيا كما في صحيح مطلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا يرى مقعته من الآخرة في كل يوم بكرة وعشيا إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار نعوذ بالله وإياكم من النار فإذا عُعِيث كُسِيَ بالمهانة والذلة والهوان والاحتقار أما وجوههم فقد اصودت وأما عيونهم فقد اذرقت وقد عميت أبطارهم وصمت أذنهم يُحشر المتكفرون يوم القيامة كأمثال الذر يُلهسون بالأقدام يأتي السارق يحمل ما سرق يأتي من اغتصب أرضا تطوقه الأرض من سبع أراضين يأتي الله عز وجل على هذه الحال فبينما الناس كذلك في يوم القيامة يعانون ويقاسون قد غرقوا في أعرقهم وانصار جلدهم ولحمون إذ يفاجأون بشيء لم يكن لهم على بال ألا وهو أن النار تأتيهم إلى مكان القيامة منظر رهيب النار تأتي يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف ذمام يمسك بكل ذمام سبعون ملك يزرونها قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دك دكا, دكا وزاء ربك والفلك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثف وثاقه أحدا النار لها صفات عجيبة صفات خبيثة تمتلئ غيظا وحمقا وبغطا النار ليس فيها إلا الغيظ والإفساد والإهلاك النار تشتاق إلى إهلاك البشر قال تعالى وما أذراك ما تطر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر النار لها صفات انظر طريقة الدخول إلى جهنم نعوذ بالله وإياكم من أن ندخلها أو أن نقربها الدخول إلى جهنم يصاقوا المجرمون إلى جهنم وثيق الذين كفروا إلى جهنم ذمر حتى إذا نجأوها فتحت أبوابها ولكن قبل أن يدخل لابد وأن يعذب عذابا قبل دخول فلابد وأن يخرج له من حرها ومن دخانها ورائحتها قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد تمئوا لها تضيضا وزفيرا النار لها زفيرا ولها شهيط تتنفت فإذا رأتهم من بعيد أخرجت لهم من حرها ومن رائحتها ومن دخانها أما إذا دخلوها فلا يكون إلا الشهيط تشهق حتى تأخذهم إلى أعمق مكان فيها قالت على إذا ألقوا فيها تميعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير تفعل فيهم مثل حبات الضرة إذا وضعت في زيت مغلي فاضربوا بهم جدرانها ولكن انظر إلى طريقة القاء تغل أيديهم إلى أعناقهم قال تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم طلوه يلقى في جهنم يضرب في ظهره فيضحف على وجهه قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون أن يضربون في ظهورهم فيضحفوا على وجههم بل وسيمشون على وجههم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل جهنم فيمشون على وجوههم قال سبحان الله كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله قال الذي أمشاهم على أقدامهم فيمشيهم على وجوههم يقذفون في النار تجمع وأرجلهم إلى نواصيهم إلى جباههم قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام ولكن من الخلف تجمع رجله على رأسه ولكن من الخلف أن يكسر ظهره ثم يلقى في جهنم يمنع أولا من أن يدافع عن نفسه يكبل بالحديد حتى لا يجد شيئا يتقي به جهنم إلا وجهه لا يجد يدا إلا مغلولة فلا يجد شيئا حرا يستطيع أن يضعه في منظر النار إلا وجهه فضع وجهه ليقي نفسه جهنم إخوة الكرام هذا ولم تبدأ رحلة العذاب بعد إنما هذا كله قبل دخول النار أو أثناء دخولها أما إذا دخلها الناس ما الذي يجدونه يجدون ما وصف الله ورسوله حتى لا يقول الناس أن نبالك هذا ما أرادك الله أن تعرفه وأرادك الله أن تتقيه قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون النار كأنك تراها لها من الخار سبعة أبواب ولها سرادق أسوار عالية قال تعالى أحاط بهم سرادقها فإذا دخل أصحاب النار النار ما الذي يجدونه في داخلها انظر هذا الوصف قاله الحسن البطري والله لا يقفون على ارض الا نار ولا ياكلون طعاما الا نارا ولا يشربون ماءا الا نارا ولا يتنفسون هواءا الا نارا ولا ينظرون الى سماء الا نارا نار من كل الجهات وفي كل الأحوال نار ثياب من نار طعام من نار أحذية من نار ماء من نار سماء وجار ونار وجبال من نار لذلك كان الحسن قالوا من حزنه كان إذا أقبل كانما أقبل من دفن حميم لديه وكان إذا جلت كانما أثير أمر بضرب عنقه وإذا ذكرت النار بكى وكأنها لم تخلق إلا له النار لها غير تتغيظ قال تعالى إذا ألقوا فيها كمعوا لها شيطا وهي تقر تكاد تميز من الغير النار تتكلم ولكن كلامها وليسها ما تكلمت كلما قيل لها هل امتلاتي تقول هل من مزيد النار تسمع وتبصر قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظة وذفيرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار يوم القيامة عنق من جهنم يخرج عنق من النار له عينان تبصران ووذنان تسمعان ولسان ينصر يقول وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين فيلتقطهم من جهنم ويعود بهم إلى النار النار ما عمقها ما حرها ما لونها ما طعامها ما شربها إن فألت عن حرها اجمع نار الغاز ونار الحطر ونار النظلمة ونار القنابل الزرية والهيدروجينية والنترجونية التي تصل للجبال ثم ضاعف هذا سبعين مرة تخرج النتيجة بأن تكون نار الأخرة لتعرف ما الذي تفعله نار جهنم وإن سألت عن قعرها فإن قعرها بعيد حرها شديد مقامعها من حديد أما قعرها قال النبي عليه الصلاة والتلام إن الحجر العظيم ليلقى من شفير جهنم فلا يصل إلى قعرها إلا بعد سبعين خريفا إذا سألت عن لونها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى تودت فهي توداء مظلمة فهي توداء مظلمة النار النار فيها من طعام وشراب وكثاء وتياب وأحذية إذا سألت عن طعامها فإنما هو الزقوم قال على إن شجرة الزقوم سبحان الله في النار شجرة هل رأيت شجرة محترقة فوقت فيها النار ولا زال فيها ثمار سبحان من جعلها كذلك إن شجرة الزقوم طعام الأذيب كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميل تتغذتك الشجرة من جهنم من لحوم وصديد يكون في أرض جهنم فتخرجه للناس انظر إلى نتنه النقطة منها لو وقعت في بحي الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم فكيف بمن يأكل منها ويملأ بطنه بل وهناك أكل من نار أصلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وتيصلون تأيرا حق اليتيم الضعيف وهناك أصناف أخرى من طعام أهل جهنم فمنها صعام يسمى الضريعة ليس لهم صعام إلا من ضريعة لا يثمن ولا يبني من جوع وطنف آخر وهو الغسلين قيل إنه عصارة أهل النار من لحم ودم وصديد وقيح يتجرعه أهل النار قال الله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره وقال تعالى إنه كان ليؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من جسليه وصارت أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون إذا سألت عن صمت آخر من أصناف الطعام صمت لا ينزل إلى الأمعاء ولا يخرج من الحلق يتعلق في المريء أو الحلق كالشوك إذا علق في الصوف قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة والطعام عذابا قال تعالى لا يثمن ولا يغني من جوع وإذا سألت عن الشراب في جهنم فإنما هو الحميم إذا اقترب من وجوههم شواها وإذا نزل في أمعائهم قصعها وإذا صف فوق رؤوسهم صهر جنودا وما في بطنهم قال تعالى وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجود بئت الشراب وساءت مرتفقة فإذا شربوه قال تعالى وثقوا ماء حميما فقطع معاءهم فإذا اغتسلوا به قال تعالى يصب من فوق رئوسهم الحميم يصغر به ما في بطونهم والجلود إذا سألت عن ثياب جهنم وعن أغطية جهنم وعن أحذية جهنم بل وفيها أثر أما الثياب فقد قال الله عز وجل سرابيرهم من قطران وتغشى وجوههم النار قال ابن عباس القطران هو النحاس تصور ربما النحاس قد صهر حتى تال ثم يصنع منه ثوم يلبسه رجل ما الذي يصنعه في جلبه ولحمه وعظمه سرابيرهم من قطران يروي لي أحد الأطباء وقد سألته ما أبشع حالة أتتك المستشفى قال انفجر مصدع للحديد والصرب فسال الحديد على الأرض فمن أدخل رجله فيها خرج بغير رزق ومن وضع يده فيها خرج بغير يد ومن وقع هو فيها تبخر لم ينج من المصنع إلا ثمانية عشرة مات إثنى عشرة منهم في الطريق والثمانية الذين جاءوا المستشفى لم ينم أحدهم من طبيب أو ممرض أو من المرضى العديين من شدة صراخ أناس أصابته النار الدنيا فكيف بنار الأسعار بل وهناك ثياب من نار هل تصورت في حياته أن ثوبا يصدع من جهنم من نار قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار كان ابن عباس إذا قرأ تلك الآية قال قالك سبحان الله سبحان من جعل من النار ثيابا أما سمعت أن النائحة إذا قامت يوم القيامة طبعة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب بل وهناك أحذية قال النبي عليه الصلاة والسلام أهوى أهل النار عذابا رجل له جمرتان وفي رواية له نعلان ينتعلهما حذاء له نعلان ينتعلهما يغلي منهما دماغه فما بال بقية الجفت إن كان حرارة الجمر الذي يوضع في القدم يغلي منه الدماغ فما بل بقية الجسد الذي يوصل تلك الحرارة إلى الدماء بل وفيها أفرة حتى لا يطمع أحد في سبب من أسباب الراحة في جهنم كلما تصور أن هناك سببا يستعين به على رد في جهنم وجده أيضا عذابا وجده أيضا عذابا يأكل نار فإذا استغلت بالماء الذي تبرد وجدها نار فإذا استغاث بالثياب وجدها نار فإذا استغاث بالأحذية وجدها نار فإذا تايب وأراد سقوط على الأرض وجد مهادا من جهنم قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أغطية وألحفة ولكن أيضا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الكرام تلك هي النار التي وصف الله ورسوله ولكن للنار صفات أخرى للنار مآلة أخر مع أهلها ما بين عذاب مهيم وعذاب أليم وعذاب عظيم وعذاب مقيم عذاب لأعضاء الجسد فمنها عذاب للأذن وعذاب للأمن وعذاب للعين وعذاب للوجه والشفاة وعذاب للجلد وألوان عذاب أخر للقلب وللعظام سبحان الله العظيم النار تخصصت وتجهدت لإهلاك كل عضو قد أوصي الله به سبحانه وتعالى وجل وجل فانظر إلى عذاب جهنم إلى العظام قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة حطمة قهتم تكسر وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده وعذاب القلب قال تعالى التي تطلع على الافئده وعذاب الجلد قال تعالى كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال بعض المفسرين 70 الف مره يتبدل الجلد وهناك عذاب للوجه الوجوه الجميلة التي يتباهى بها أصحابها في معصية الله يتباهى بما خلقه الله ويريد به معصيته والكلام للناس عامة وللنساء خاصة هذا الوجه وتلك الملامح وهذا الجمال إنما خلقه الله لتستمتع به في الحلال وتباعده بينك وبين الحرام ما فعلت المرأة شيئا تبتغي به وجه الله بمثل أن تجلس في بيتها وقالت فاطمة أكثر ما يريح قلب المرأة ألا ترى الرجال وأن لا الرجال فهي النساء تفتن بجمالها وحسنها وقتمات وجهها وإذا بها في النار أكثر أهلها قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلعت على النار فإذا عامت أهلها النساء المرأة الواحدة قد تفتن مئات الشباب فتدخلهم جهنم وهي تأخذ الوزر كاملا وزرها وكذلك مثل أوزرهم وكذلك مثل أوزرهم استمعي أختي الكريمة بل واتمع أخي الكريم أيضا إلى ما يحدث في الوجوه الجميلة والله لا أقول لك إلا ما قال الله قال الله عز وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أتدري ما هو الكلح ما هو الكلح الذي يصيب الوجوه إذا أصابت النار الوجه تقلصت الشفتان فأما العليا تتقلص حتى تصل إلى نصف الرأى وأما السفلة فتتقلص حتى تصل إلى الصدر ويبقى الفم والوجه عاريا وأما الرأى وجمال الشعر الذي كان يتباه به في معصية الله أتدري من الذي يحدث قال الله عز وجل كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى نزاعة للشواء أتدري أخي الكريم ما هو الشوا هو جلد الرأس تسلخ النار جلد الرأس حتى تسلخ جلد البدن كله فتضعه على القدمين على عقبين إنسان فما بال العينين الجميلتين لا أقول لك أنظر في عذاب جهنم ولكن انظر لاصحاب القبور ما الذي حدث لهم العينان الجميلتان والوجنتان الفاتنتان والأذنان الصغيرتان والفم الجميل ما الذي حدث له إنما عفن وأكله الدود ثم تحول إلى تراب فما بال الآخرة وهناك عذاب آخر للأثنان أتدري آخر كريم أن الإنسان في جهنم يتضخم حجمه من الورم يتورم لحمه ويتورم فمه وتتورم أثنانه بشكل لا تتصوره أما الجلد حتى يكون سمكه مسيرة يوم وليلة وفي بعض روايات مسيرة ثلاثة أيام بلياليهم وأما الفم انظر إلى السنة الواحدة الناب الواحد الضرط قال النبي عليه السلام وإن ضرط الكافر في جهنم مثل أحد ضرس الكافر في جهنم يتضخم من شدة جهنم حتى يكون كجبل أحد سبحان الله فمم فيه اثنين وثلاثين جبل فكيف بحجم هذا الفم اثنين وثلاثين سنة تصبح كل سنة مثل جبل أحد فما بالي الفم نفسه كيف حجمه سبحان الله فما بالي حجم الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام ومقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة كما بين مكة والمدينة خمسمائة كيلو مسافة خمسمائة كيلو نعوذ بالله من جهنة وهناك عذاب للمترفين الذين كانوا يترفون في معاصي الله والصيف قادم إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المصير إلى أين تذهب؟ أذهب إلى النادي لا يطيق هواء حارا يستخدم المراوح والتخيفات لا يطيق حر الشمس فيزرع الأشجار ويزلس على شواطئ الأنهار ويتنعم ولكن في معصية الله أتدري ما الذي يفعله الله انظر إلى عذاب هؤلاء الأنواع الآتية اولا عذاب المطرفين يجادون بعكث ما كانوا يفعلون في الدنيا كل نعيم نالوه في الدنيا بمعصية الله ينقلب عليهم عذابا في جهنم قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم جاذاهم الله بدد ما كانوا يفعلون تموم أي هواء ولكن حار يخترق الأجسام وحميم ماء حار كما كانوا يتمتعون بالماء على الشواطئ في معصية الله وظل كما كانوا يتمتعون بالظل في الدنيا ولكن من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين انظر إلى عذاب الزنا قال النبي عليه السلام إن للزناة عذابا في جهنم فتنطلق رائحة من فروجهم يتأذى منها كل أهل النار انظر إلى من أمر من معروف وناهى عن منكر وهو يفعل المنكر ولا يفعل المعروف قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل يوم القيامة فتنطلق أغتابه في النار فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرعا فيأتيه الناس فيقولون ألم تكن فلان تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه هناك الوان أخر من ألوان العذاب بعد كل هذا والله ما ذكرنا إلا القليل فإن هناك عذاب من المقامع ولهم مقامع من حديد حديد قد ثني على حرف ال مثل الزاوية يضرب به الرجل ضربه سبحان الله العظيم لا يحتملها جبل لا يحتملها جبل في النار حيات وعقارب إذا سألت عن الحيات فقد قال رسول الله كأعناق البخت ضخمة سميكة الحية قد تكون مثل النخلة وأما العقارب فأمثال البغال إذا لسعته اللسعة ظل جسده يغلي منها أربعين يوم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 التي تطلع على الأفدة وقال الله تعالى لا تبقي ولا تضر قالوا تحرق الجلد فتنسفه ثم اللحم فتنسفه ثم العظم فتنسفه فلا يبقى إلا القلب يشعر بالألم ثم تنسفه ثم يعود مرة ثانية ثم يعود مرة ثانية وهناك عذاب نفسي نعم من العذاب النفسي أنه يشعر بالموت يأديه من كل مكان هل تصورت رجلا لا يجد مهربا ولا يجد مخبأ يختبئ فيه من الموت وهو يراه كلما هرب منه إلى جهة وجده يلقاه قال الله أز وجل ويأتيه الموت من كل بكان وما هو بمين من العذاب النفسي أنه إذا اقترب من شجرة الذقوم وجد طلعها كأنه رؤوس الشيطين هل رأيت رأت شيطان أمامك أنت مأبور بأكلها فإنهم لآكلون منها فماليون منها البطول بل وسيكون أهل النار مع من أضلوهم وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا إنا كنا لكم تبعنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم وتواء علينا أجدين أم صبرنا ما لنا من محيط ثم يأتيهم من أضلهم جميعا يكون معهم ليكون العذاب النفسي مضاعفا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتوني من قبل من العذاب النفسي أن جوارحه تشهد عليه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنطق كل شيء من العذاب النفسي أنهم يحجبون عن الله قال الله عد وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطالوا الجحيم من العذاب النفسي أنهم سيرون أهل الجنة يتنعمون بينما هم يلعن بعضهم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها وإليك رحلة أخرى نختم بها حديثنا عن عذاب جهنم وهي رحلة اليأس الأخير لأهل النار سيرتحلون رحلة مليئة باليأس كلها كلها قنوط ويأس لا مخرج لهم منها وهي محاولات أهل النار للخروج منها فإذا انطلقوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة قال الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة أتدري ما معنى مغلقة أن تغلق أبواب جهنم لها ثلاثة نتائج النتيجة الأولى حرارة ترتفع كلما خبت زدناهم سعيرة نار مغلقة تزداد أم تقل تزداد نفس لا يستطيعون أخذه لا يستطيعون أن يأخذوا شهيقا ولا زفيرا وهكذا لا يحيون ولا يموتون قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيون الثالثة الإغلاق والحب فلا يخرجون منها أبدا فلا يخرجون منها أبدا كان الحسن البصري يبكي ويقول لو توعدني الله أن يحبثني في حمام الحمام الذي يغتثل فيه الناس كحممة السون الآن قال لو توعدني الله بأن في حمام لبكيت الدهر فكيف وقد توعدني أن يحبثني في جهنم إنها عليهم مصدر فإذا تطلعوا وتطلقوا الأسوار وجدوها عالية محيطة بهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها أبدا قال تعالى أحاص بهم سرادقوة وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ينطلقون فيبحثون عن يخرجهم ينطلقون إلى من أضلوهم وأفسدوهم كل امرأة تبحث عن من أضل قلبها عن ربها وأفسد نفسها بهاوى حرام وقادها إلى ما يغضب الله هل عندك من مخرج فيتبرأ منها كل رجل يذهب إلى من أضله وعلمه الفتاة علما وعملا هل لديك مخرج؟ لا يجب عنده بل سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذ شأن يغدير ينطلقون يقولوا في أنفسهم إن أهل الجنة أناس طيبون كانوا محسنين في الدنيا هلموا بنا نسألهم شيئا مما يخفف عننا العذاب فينطلقون إلى أهل الجنة واسمع ندائهم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أطيض علينا من الماء أو مما رضقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فيزداد يأسهم فيذهبون إلى ملائكة النار ولكن فيذهبون إلى ملائكة فلا يجدونهم إلا غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ولكن يفعلون ذلك ليزداد يأسهم فيقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لا نريد أن ننجو من جهنم لا نريد أن يخفف عنا اليوم كله ولكن نريد اليوم بدلا من عذاب مئة بالمئة نتمنى أن يكون 99% فقط من العذاب يخفف واحد فقط اراد ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا الا لم تكن تاتيكم برسلوكم بالبينات فكذبتم مرتبه الم تعلمون الحق فقالتم وتعلمون الباطل فاتبعتموه ثم تقول له الملك فدعوا ادعوا, ادعوا انتم قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال فيبحثون عن أكبر الملائكة علهم يجدون عندهم أخرج يذهبون إلى مالك خاذم النار فنادوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نموت ونهلك وتنتهي القضية يتمنى أن يهلكه بل ويتمنى أن يكون ترابك ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابك يتمنى أن يهلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيرد عليهم في بعض الآثار أنه يرد بعد أربعين سنة ويقول لهم إنكم ماكثون أنتم لن تخرجوا إنكم ماكثون ثم بعدما طرقوا كل باب وسلكوا كل سبيل لا يجدون أمامهم إلا الله سبحانه وتعالى لا يجدون أمامهم إلا الله واستمع إلى هذا الحديث الذي تتقطع له القلوب وتنشق له النفوس وتشعر له الجنود من مملوء بالحسرة والحذن والألم قالوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فانظر فانظر إلى رب الذي يأتيه من الله أنت قال اختأوا بيها قال اختأوا بيها ولا تكلمون قال اختأوا بيها ولا تكلمون لما رب لما الخد لما تأمرهم من يخذوا أدبني أخي الكريم إن في هذا الرب كرامتك وعلو وسائتك أنت المسلم الطاهر النقيم العامد الراجع الساجد وأنت قد اتبعت سنة نبيك واعطنقت كتاب ربك وأنت يا مؤمن وأنت يا مؤمن زينك الله بحجابك وتهرك بنقابك رضق كثيرة الصالحين وطريق الأنبياء والمرسلين هداك إلى الصلاة المستقيم ها هو الله ها هو الله يدافعينك في يوم عز فيه المدافع يدافعين ويهلك أعدائك وينتصم ممن آذاك وممن سخر منك اتبع إلى الله وهو يقول اختهوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا إننا آمننا فاغبر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم نعلم منهم يا أكرم الأكرمين كان فريق من عباده يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاستهزؤتم بهم حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جدئتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون انهم هم الفائزون فاستهزاء المشركين منكم أيها المؤمنين واستهزاء المنافقين ممنكم ايها الصادقين واستهزاء المتبرجات منكن ايها المحجبات الطاهرات إنما هذا زادهم الى جهنم إنما هذا زادهم الى جهنم فاصبر فاصبر ان وعد الله حق فاصبر ان الله حق فاذا قال الله عز وجل لهم اغتزو فيها ولا تكلمون ختات افواههم ولا تنطق لسنتهم ولا تتحرك شفاتهم ولا يبقى يهم إلا الأنين انظر إلى هذا العذاب الأخير وهم لا يستطيعون أن يتأوه أو يعبروا عن ألمهم وحزنهم وحسراتهم من جدة العذاب فلا يسمع لهم إلا الأنين وتبكي عيونهم بدموع حارة تجري في خدودهم فتصنع حفراً كالأمهار لو أرسلت فيها السفن لجرت وهذا آخر عهد أهل دار آخر عهدهم باليأس يؤتى بالموت بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة فيشرفون ويا النار فيشرفون فيقال لهم هل تعرف هذا فيقول لنام إنه الموت ثم يصبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونأوذ بك من النار ونأوذ بك من النار, يا يا ونأوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونأوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم حرم أيدينا على النار ووجوهنا على النار وأبصارنا وأذاننا وألسنتنا على النار اللهم قن النار هذا بعد اللهم إنا جسادنا ضعيفة لا تقوى على جهنم وأنت أرحم, وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا حي يا قيوب برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عينه اللهم أدركنا قبل أن الموت بتوبة اللهم أدركنا بتوبة نصوحا قبل أن يأتينا الموت اللهم إن نسألك قبل الموت توبة وإن الموت جهادة وبعد الموت جنة ونائمة اللهم دعلنا ممن استضل بعرشك يوم لا ظل إلا ظل اللهم إن نسألك الجنة من غير طبقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم يسر أمرنا ونور قبرنا واشرح صدرنا وارفع قدرنا ويمن كتابنا ويسل حسابنا اللهم يسل حسابنا اللهم ادمانا بنبيه كما آمنا به ولم نراه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة واحشرنا تحت لوائه وأورنا حوضه واصلنا بيده الشريفة شربة هنية لا نضمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك السوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة اللهم ادعل تدمعنا هذا تدمعا مرحوما وادعل تطرقنا من بعده معظوما ولا تدعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقي ولا محروم ولا مطروضا من رحمتك اللهم لا تدع فينا دائما إلا قبلته ولا ذنب الا غفرته ولا دعوان الا استجبته ولا متوكلا عليك الا كفيت اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر الباقيات الصالحات اعمالنا اللهم كل اخواننا في فلسطين اللهم كل اخواننا في فلسطين اللهم كل المستضعفين في فلسطين واللهم كل أمهاتهم وكل عجائزهم وكل شهدائهم وكل أطفالهم اللهم إنهم جوعة فأطعمهم قرات فاسهم حفات فحملهم مغلوبون فانتصر اللهم أهلك عدوك وأدوهم اللهم أرنا فيهم آلة اللهم أحصيهم عددا وأهلكم بددا وأنزل عليهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا وتعلهم لكل حبيب فدا فإنهم عبادك ولا يعظمون عليك الله أكبر الله أكبر على من تغى وتكبر اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأقم الطلاب جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته